زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلمة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصم آبا قل أُنَبِّلُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُم لِلَّذِينَ التَّقَوِّنَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ وَأَزْوَاجٌ طَهَّرْتُم وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاو والله بصير بالعباد إن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 لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت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 وقعدها من بعض والله سميع عليم إذ قالت ورأت عمران رب نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتْ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمُ وَإِن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا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 من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي هلاه وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 وسبح بالعشي والابكاء